بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حيَّ لَُ بمَةُ الأام إ إلا ماوت لا عَكُ غَيرَ محي الصيد وَأَُم حُرم أوحَّ لَ بمَة الأام إ م لا ليك غيرر م الصيد وَأَُم حُرم ان الله يحكم ما يريد ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا أَلَ الذي آمول تُحُّ شَاء إ اللهه وَول الشَّحر الحَرَ وَلَ العد وَلَ القلَائ وَلَ قَلَ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وللقلائد غراء من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسُقُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسُقُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَزِلُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على الإثم واتقوا الله واتقوا الله ان الله شديد العقاب ان الله شديد العقاب هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء إلا لغير الله به والمن خنقة هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وَْمُنْ خَانقَُ وَمَوقُذَةُ وَْمُتَرََّةُ وَالَّطحَة وَمَا أَكَلََ السَّبُو إِللا مَاذَكَيْتُم وَْمُ خَانقَةُ وَمَقُودَةُ وَمُتَرََّةُ وَالَّطحَ وَمَا أَكَ السَّبُو إِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَمٌ نُّصِبَ وَأَنتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالأَذْلَامِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَمٌ نُّصِبَ وَأَنتَ 129. ذلكم فسق 120. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون 121. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم 117. فلا تخشوهم وخشعون 118. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 119. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم امني ورضيت نكون الاسلام ديننا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم إِنَّ الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين yes. انُنك ما ذا احلل لهم قل احلل لكم طيبات وما علمت من الجوارح كل وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمَا عَلَّنْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ كَلْبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عليكم, عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ واتقوا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 117. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 118. وطعامكم حل لهم والمحصنات من وَنَاةٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا انتم من الذين هو تلقى الكتاب ان قلكم اذا اتيتمه انه جنره مصنين مصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان مصني يغير مساف حين ولا متخذ اخدان ومن يقر باليمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين ومن يقر بال 111. فقد حرط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 112. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا أيها اَنَنُ اِذَا قُمْتُم اِلَى الصَّلَاةِ فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرْفَقِ أَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرْفَقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ كُ إلَ الضَافِتِ وَسَحُُِوسِكُم وَأَوْجُلَكُ إِ كَدَ وَإِنكُ تُمْ جُنُبَ فَقهَر وَإِكُتُمْ وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ 114. أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 115. أولامستم النساء فلم تجدوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ثُمَّ امْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُريد اللهَّ لَجَعَ عَلَكُمْ مِنْ حَلََجِ وَلَكِ يُريد لُطَى إَِكُم وَلوتِمَّ نَّتَهُ عَلَكُمْ لا يُريد اللَّجََ عَلَكُمْ حََجُم وليتم من عمته عليكم وليتم من عمته عليكم لعلكم تشكرون وليتم من عمته عليكم لعلكم تشكرون اذكرون عمه الله عليكم وميثاق الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا اذكرون عمه الله عليكم وميثاق الذي واثقكم به قلتم سنينا وأطعنا واتقوا, واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور يا 121. والذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا يعدل اتقوا واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ان الله خبير بما تعملون وهذا الله الذين امنوا وعملوا وَلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين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 وَنَعَمَّ تَمَّ عَلَيْكُمْ إِذَمَّا قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذَمَّا قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أيديهم إذ هم قوم أن يرسطوا إليكم أيديهم فكفت أيديهم عنكم واتقوا الله, واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل 111. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 112. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 113. ولقد أخذ الله ميثاق وَشرِيذَا وَقَالَ اللَّهُ إِ مَكُ وَقَالَ اللَّهُ إِ مَكُ لإِن أَقَمْتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَتُ مُزَّكَاتَ وَآمَنتُ بِرُسُولِي وَزَّتُمُهُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قَوْلًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَرْتُمُ اللَّهَ خَالِصًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَيُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان كن سيأتيكم ور اودخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنكم جنات تجري إن ان فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فذِمَا نَقُضِهِمّ مِيثَاقَهُمْ لعََّهُ وَجَعَنَ قُلوبَهُم قاسِيه فذِمَا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع فَافْسَحْ عَنْهُمْ وَافْسَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إن إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فنسوا حظا سَيَوْلَبِقُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا يا ألا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا ألا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كَثيرا مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثيرا مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب 117. ونبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور آيُ أُرِيدُ مِنْهُ غُلَمًا فَإِنَّ نُورِي بِابْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مريم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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح المريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما إِنَّ اللَّهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُونَ تكون بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق قل <تصفيق> سلم يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وما بينهما وإليه المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه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 تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير أن تقولوا رجاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير 113. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 114. وإذ قال موسى جَعَلَكُمْ مُلُوكا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وَآتاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وَآتاكُمْ مَا مِنَ الْعَالَمِينَ 111. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 122. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وَإِنَّا لَنَدْخُلَنَّ لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يقفون انعم الله عليهم ارخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون قال رجلان من الذين يقفون انعم الله عليهم ارخلوا عليهم الباب قالون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا 126. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون فاذهب أنت سَأَرَบคَ فَقَاتِلَاهُ إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي قَالَ رَبِّ إِنِّي إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ففرْقُ بَناَا وَبَنَ القَوْمِفاسقين ففرركُ بَنا وَبَن القَو الفاسقين قَالَ فَإِن مُحََّّمَة النلَِم أأَربَعينَ سَنه ق فَين أمَةُلَم أربَعين سَن يتيون في الأرض يَتِيُون في الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قَوْمًا بَنًا فَتَقَبَّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ من الآخر قال وَتْنوارَْ إِ بَأَرِ آدَمَ بِالحَدِّ القَو بَكُم بَلَ فَتُقُبِّلَ منِنْ أحدَدِهِ مَا وَلَ يتَقَبّ مِنَآخَِ قَالَلَأَكُتُلََّك قَالَلَأَقُتُلََّكَ قالَالَ إ ماَا يتَقَّل اللهَّهُ مِنَ المُتَّقين 117. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 118. لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 119. لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني بوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء فقَت لَ نَفْهُ قَ لخِيه فَقَتَ لَ فَأَص منَِ الغاصِين بَب ثمَله رببحثُ في الأرضورهُ كيفََ يوارري سَتَأخيب ثمَل راضَبحث في الأضل يورهُ كيفََ يواري ستَأخي قال يا ويلتاع عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوء اخي قال مثل هذا الغراب فاوارى سوء اخي فأصبح النادمين فاصبح من النادمين مِنْ أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد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 يَنَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ ثَيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ ثَيْرًا 119. بعد ذلك في الأرض لمسرفون 110. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 111. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 117. ويسعون في الأرض بسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 118. أن يقتلوا أو يصله أو تقطع واَئِذِيهِمْ وَأَجْلُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ مِنْ تَوْمِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولهم إلا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم إلا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم تعلم ان الله غفور رحيم الله غفور رحيم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 113. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 114. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض لِيُضِلّوا جَميعًا وَمِثْلُهُم مَّاهُونَ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتُوبٌ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ منها 119. وإن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 110. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والسارق والSARQAT فتقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانا كلام من الله والله عزيز حكيم والله هو عزيز حكيم اَمَنْتَ بِمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ أَمَنْتَ بِمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ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 يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آذوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ صُنْعَونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُم هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُم هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فلن تملك له مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَن فك له من الله شي ألاائك الذيين لم يريد الله أي يطه كلوبم ألاائك الذي لم يريد الله أيوق كلوبم ل في الدنيا خز لَ في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلصُّحْفِ ثُمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلصُّحْفِ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسك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 فِيهَا هُدًى وَنُورٌ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِذُوا مِنْ كِتَابِ الله يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالرُّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن 117. ومن الله فأولئك هم الكافرون 118. ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكتَذنَا عَلَهم فِيه أَن نَفْسَبِ النَفْس وَعَينَ بِالعَيْنِ وَْأَمْ فَ بِالأَمْ في وَأُذُونَ بِالْأُذ وَكتَرنَ عَلَْم فيِي آَّ نَفسَبِ نَفْس وَعَنَ استَوِ بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من هُدًى وَهُدًى وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم مصدقا لِمَا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 ولكن لي بلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات, فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بَيْنَكُمْ فِتْنَةٌ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ اهواهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك واحذرهم ان الله اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَاِن كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا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 عَ صَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمرِم مِنَّ إِنذِهِ فَيُصْبِحُ على مَا أَصَغُّ فيِي أَمفُسِهِم نادِمين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 اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم ل معكم ويقول الذين امنوا اؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم ل معكم حبطت اعمالهم خاسرين حرقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا يَأْتِ بِكُمْ مِنْ عِنْدِي فَتَسَمَّى قِلَّةٌ مِّن قَوْمِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فسوف وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعزة على ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل لاَ يُخَفِّفُونَ لَوْ مَتَاعِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَيِّرْهِ تَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا لا 155. لا تتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 166. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم رَأَوْنِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن إلى مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى وَإِذاَا ل دَيْتُم إلى الصَّرَاتِ يَخَذُهَاهُ وَهُ وَلائِبَا ذَلِكَ بِأََّهُم قَوْم ل يَعتِلُون ذَلِكَ بِأََّهُم قَوْ ل يَعْتِلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَااءُزِلَلَنَا وَمَااءُزِلَ مِنْ قَبِلُوا وَأَن أَكثَرَكُمْ فَاسِقُون وَمَااءُزِلَليلى وَمَازِلَ بِ قُل الأُنَّأُكُم بشر من ذلك مَسوبةَ عند الله مَلَّ نَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَلَ مِنْهُُقَِدَةَ وَالْخنزير وَعَابَدَ الطَّغوط مََّ أولئك شرهم ما كانوا وأضل عن سواء السبيل أولئك شرهم ما كانوا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانوا قوم والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الصحه وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الصحه لذى سما كانوا يعملون لذى سما كانوا يعملون لولا ينههم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحه لولا ينههم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم لَبِثَ سَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ لَبِثَ سَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَالُوا غُلَّتْ وَلْيَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ مَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُ إليك من ربك طغيا و كفرا وليزيدنك فيهم من امم انزل اليك من ربك طغيا و وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الرَّدَى وَتَوَلَّىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ َّ وَيَصعونَ في الأرضرض فَسادَ وَصونَ في الأرض فَسادَ واللهُ لا يُحبُّ المُفسدينين واللهُ لا يحبّ المُفسدينين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب قُلْ نَعَمْ عَنْهُمْ سَيَأْتِي وَلَأَدْفَنَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَرَا أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكثير منهم, ساء ما وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 مَا ثُو الْإِنْجِيلُ عَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا يَزِيدَنَّكَ طغيانا وكفرا فلا تاس على قوم الكافرين فلا تاس على قوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر 117. والذين آذوا والصارئون والنصارى 118. من آمن بالله واليوم الآخر 119. وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم وحسبوا أن لا تكون فتنة انوصا مسن ستب الله عليهم انوصا كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يمنون لقد كفر الذين 111. إن الله هو المسيح بن مريم 112. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 113. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا يا ربي وردكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهُ النار انه من يشرك بالله فقد النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا هُوَ الَّذِي يَكُونُونَ لَمَسًّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مسيح بِ مَمَ إِلا وصُول قَ خلَت مِنْ قَهِ ووسُسير ممَ إَّ رسول خلََوس وَ أُصِيقَة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قر ضلوا من قبل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء مِن قُرْبِ النُّؤْمِ وَلا تَتْبَعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا أَن سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلا وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني لِنَوْع ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, يفعلون تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ ْ سمَاقدََّمَتْ لَم أَمْفُسُهُم أَن سَخِقَ اللههُ عَلَيهِمْ وَفِيلذاَابِهُم خَالدُون لِ السمَاقدَََّت لَهُم أَن فُسُهُم أَ سَخِقَ الله عَلَِْم وَفِيذاَابِهُم خَالدُون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 أتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد اشْلَتْ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ قالوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى وَلَا تَجِدَنَّ أَحَدَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا يُتْلَىٰ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وما جاءنا مِنَ ٱلْحَقِّ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 فَأَسَابَهُ موبِمَاقال جََّات تَجرمِن تحتِهأَأَ خَالدينينَ فيِيهَا أأَسابَهُ مهُوبِنَاقال جَهَّات تَجرين وَذَلِكَ وذلك جزاء المحسنين 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 111. والذين كفروا اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان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 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَاءُ لِلسُمِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَيْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن اَذَيْنَ نَفُورَ دَوَتَ وَالْبُغضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وأطيعوا وأطيع الله وأطيع الرسول وحده فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 1. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إِذَا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا 2. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فَإِذَا مَنْتَقَمَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسِنُوا ثُمَّ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 يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ان ان يستذذ بعد ذلك له عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يا ايها لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَنَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ 124. يحكم به ذوى عدل منكم, منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره يحكم به ذوى عدل منكم ريان بان غلكعبتي ام كفاره كنت ام مساكين اوعد ذلك صيانه يذوق وبالامر عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وَمَن لَّمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيُعَذِّبْهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وحننكم صيد البحر وقعهم متاعكم والنسيغه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 إِن كَانَ يَتَطَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غفور رحيم انَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ مَأْوَى الْأَبْرَارِ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تبدون وما قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لعلكم 129 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد Broadbr politique تسؤكم д upon upon yklam عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألو الله عنها أَنُعْنَى أَشْيَاءَ أَن تُرِذَلُوا فَتَسْخَرُوا وَأَن تَسْأَلُوا عَن آيِنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُهْدَى لَكُمْ مَعَ ظَاهِرِهِ عَن آ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَادِ سَألَ آقَمُ مِنْ قَكُمثُمَّ أأَصَحُ بِهَا كافِلين قَ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 119. ولا وَلَا ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 110. ولكن الذين كفروا يفترون على الله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 وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها, يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَانَ ذَوِي عَدْلٍ منكم أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ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 تُنْذِرَتْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قربا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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على قائفا فآخراني يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فانه سر على انهم استحق وإِذْ مَن فَأَخَرَنَ يَقُومَانِ مَقَامُهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقُسمَانِ بالِاللَّهِ لَ شَهادَةُناَا أَحَُّ مِن شَادَتِهِ مَا وَمعْتَدَنَا إِ إذًاَّ لمن الظالمين بالله أحق مِنَ الوَّالِمِين فَيقُسمَانِ بالِاللَّهِ لَ شادَةُناَا أَحَّ مِ شَادَتِهِ مَا للمظالمين ذلك ادنا ان ياتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا ذلك ان لا على وجهها او يخافوا او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم او يخاف ان ترد ايمان بعد واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم يوم يجمع الله وسيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا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 نجيل وَإذ تخكُ مِ الطينكَهئتِ الطَّيرِ بإذني فَةَ فُغُ فيِيهَا فَتَك طَيلًَا بإذني وَإ وتبريئ الاكماء والابرص باذنى وتبريئ الاكماء والابرص باذنى واذا تخرج الموتى باذنى واذا تخرج الموتى باذنى واذا كففت بني اسرائيل عنك اذ جئ تَهُمُّ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ كَذَّبْتُمْ سُؤَالًا كَإِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قالوا آمنا واشهد لأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون ان لمغنى يستطيع ربك ان ينزل علينا ماء لتم من السماء قل اتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 قَالَ صَدَقْتَ تَنَاوَلْنَا فُونًا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا 117. تكون, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 118. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت أَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةٌ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ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 احد من العالم واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني وامي اله اين من دون الله واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا قُلْ سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ, قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته م ما في ننفس وَلا أأَ ما في نَنفسك ما في ننفس وَلا أَمن ما في نَنفسك إنكَ أَ تَعلم الغيوب إكَأَ تَّم الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم لما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم على كل شيء شهيد وَأَنْتَ لَكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُؤَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُؤْثِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيم. وَإِنْ تَوصلِل لَهُ فَإِينكَأأَن تَلَّعَزمزُ الْ الحَكِي قَانَ اللهَّهُ هذا يَوْم يَمْ فَوْ الصَّادِتِينَ صِدكُهُم قنَ اللهَّهُ هذا يَوْ يَمْ فَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنه 126. رضي الله عنهم ورضوا عنه 127. ذلك الفوز العظيم 128. ذلك الفوز العظيم 129. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن 120. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير